اتشفع كل حشاتني على ذباتك في خفوقي يا هنيك لك صورة ما عمرها فارقاتني في كل ركن وركن يا جماعهلي عيونك وبسمه شفاك وحشتني على ثباتك في خفوقي ما عمرها فرقتني في كل بعد علقتني عشقتك الله يجازيك بعدتني <تصفيق> لستني ترى الغلا معتقتني كل ليله اذكرك واحلم اجي والناس من جيتها احرجتني كنا العرب التفقه من ذكرى الغلا معتقتني كل ليله اذكرك واحلم اجي من جيتها احرجتني إن العرب متفقه تجيب طريق ورقاك والغمح بعد علقتني عشقتك أكثر وأكثر الله يجازي كلت الليالي يوم رصك عدتني نستني طيوفك واسمك وماضي وغسمت شفاك وحشتني sabogi les sorites na quale gesti ti gavekuna el gamma mali كن عهدك ان الليالي منحتني فرصه جديده مريت قلت ي في ومديت كف بالوفا كان بك في جديدة مرت انقلت قيفي ومدت كفن بالوفا صافحتني اشرح علي كان بكفي وخلي فارقاك والغابة بعد علقتني عشبتك اكثر واكثر الله اجازي لكلة اللياني يوم غصت بعدتني نسيتني طيوفك واسمك وماضيك